ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام, وأن الله ليس بظلام للعبيد